الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلّم بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد ويا الحبا، متابعة عن الله جل وعلا هذا الدرس المبارك والذي هو بعنوان دروس في التوبة. كنا قد تكلمنا فيما مضى عن ثمرات التوبة وفضائلها وأسرارها وقبل ذلك تكلمنا في المقدمة عن التوبة حاجة العبد إلى أن يتوب وأن الله سبحانه وتعالى دع عباده إلى التوبة والإنابة وأنه سبحانه يغفر جميع الذنوب والخطايا إن تاب العبد منها فلا هل ترى ما هي التوبة ما هي التوبة التوبة كلمة تدل على رجوع يعني رجوع العبد إلى ربه جل وعلا والعلماء يقولون الاعتذار على ثلاثة أقسام الاعتذار على ثلاثة أقسام إما أن يقول العبد المعتذر لم أفعل وإما أن يقول فعلت لأجل كذا وبسبب كذا وإما أن يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت فهذا هو التائب وهذه هي التوبة فالاعتذار إما أن يقول لم أفعل وإما أن يقول فعلت بسبب كذا وإما أن يقول فعلت وأخطأت وأسأت وقد أقلعت أي عن الذنب فهذا القسم الثالث هو الذي قال له التوبة يقال تاب إلى الله يعني تذكر ما مضى من ذنبه فأناب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات ويقال تاب الله عليه يعني قبل الله منه التوبة تاب الله عليك يعني قبل منك التوب بعض الناس عندما يقع في الذنب ويصر على الخطيئة ك المدخنين وامثالهم تقول له يا اخي توب الى الله ماذا يقول يقول يا عم الشيخ ادعوا الله ان يتوب علينا نعم يتوب الله على من تاب يتوب عليك وأنت لم تتب أصلاً، فهذا عبد جاهل بمعنى التوبة. كيف يتوب عليك وأنت لم تتب؟ فإن معنى أن نقول تاب الله عليك يعني قبل منك التوبة وأنت لم تتب أصلاً، فكيف يخبر منك التوبة وأنت لم تتب؟ واضح هذا المعنى يا رحبة، فالعبد. الذي يتوب إلى الله جل وعلا يقبل الله سبحانه وتعالى توبته يقال عنه عبد تاب الله عليه فكلمة تاب إما أن تقول تاب عنه أو تقول تاب عليه أو تقول تاب ما الفرق بين هذه وهذه وتلك تاب عليه يعني قابل منه التوبة تاب عنه يعني عفى وتجاوز عنها تاب الى تاب الى يعني عاد الى الله بفعل الطاعة وهذا هذا الفرق بين تاب عليه وتاب عنهم وهذا كله مذكور في كتاب الله رب العالمين هذا كله مذكور في القرآن ثم تاب عليهم ليتوبهم أي قبل توبتهم فتاب عليهم يعني قبل توبتكم تاب عنه يعني عفى عنه وتجاوز عن خطيئتهم وإذا لم يذكر بعدها لا هذه ولا تلك يعني تاب فقط بدون على وبدون إلى فيكون معناها الندم كما قال رب العالمين فإن تبتم فهو خير لكم يعني فإن ندمتم فإن تبتم فهو خير لكم والعبد التواب هو العبد الذي كلما يخطئ يتوب وَكُلَّمَا يذنب يعود فهو كثير التوبة والله من أسمائه التواب لماذا؟ لأنه يقبل توبة التائبين مهما كثرت ومهما توالت توباتهم فالله جل وعلا تواب يعني كثير قبول توبة العباد والمتاب هو الرجوع إلى الله جل وعلا توبة تامة كاملة كما قال رب العالمين ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب فالتوبة هذا معناه كلمة تدل على الرجوع تدل على الإنابة تدل على الندم تدل على قبول الرب جل وعلا لتوبة العبد فيكون تاب عليه والعلماء عندما عرفوا التوبة لهم في ذلك تعريفات متعددة تعريفات كثيرة منها كما قال بعض أهل العلم التوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا بعدم الأسرار على الذنب الرجوع إلى الله جل وعلا بعدم الأسرار على الذنب والقيام بحقوق الرب سبحانه جل شأنه وقال بعض أهل العلم التوبة, التوبة هي الاعتراف والندم والإقلاع الاعتراف بالذنب والندم على فعل الذنب والإقلاع عن الذنب وقال بعض أهد العلم التوبة هي الندم على المعصية مع العزم على أن يعود العبد إليها إذا قدر على فعلها يقدر على فعل المعصية ولا يرجع إليها فهذا عبد عزم على أن لا يعود إلى الذنب فهو تائب صادق إذن التوبة معناها الرجوع إلى الله جل وعلا بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى والقيام بكل حقوق الله جل وعلا هذا هو المعنى الجامع للتوبة فالتوبة إقلاع عن الذنب ندم على فعله عزم على عدم العود إلى هذا الذنب مرة أخرى ثم القيام بحقوق الله جل وعلا فيكون القيام بحقوق الله جل وعلا علامة على الصف في التوبة وهناك توبة يقال لها التوبة النصوة أمر الله جل وعلا بها عباده يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه، فما هي توبة النصوح؟ هي توبة خاصة، توبة خاصة تكون من كبائر الجنون، تكون من الفواجح، كبائر الجنون تحتاج إلى توبة خاصة. ما هي هذه التوبة الخاصة؟ هي التوبة النصوح. ما معنى التوبة النصوح؟ قال بعض هذا الجمل. هي أن لا يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع هي أن يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع وقال بعضه العلم هي أن يكون العبد نادما على ما مضى عازما على عدم العود إلى الذنب أبدا إذا يفهم من ذلك أيها الحبة أن أول التوبة الندم أول التوبة الندم ثم الإقلاع عن الذنب ثم العزم على عدم العود إلى ما نهى الله جل وعلا عنه ثم رد المظالم إلى أهلها إن كان هذا الحب المذنب قد ارتكب ذنبا ارتكب خطيئة بأن اعتدى على حقوق الناس أخذ أموالهم أخذ حقوقهم اعتدى عليهم بالسب أو بالشتم أو بالضرب فإنه يرد المظالم إلى أهلها حتى تكون التوبة توبة صالحة لذلك العلماء يقولون التوبة من الذنب الذي بينك وبين الله رب العالمين لها ثلاثة شروط الشرط الأول الإقلاع الثاني الندم الثالث العزم على عدم العودة في إليه أبدا أما إذا كان الذنب بينك وبين المخلوقين فلها أربعة شروط هذه الشروط الثلاثة وتزيد شرطا رابعة وهو وتزيد شرطا رابعة وهو أن ترد الحقوق إلى أهلها لأن هذا حق للمخلوقين فالتوبة أيها الأحداث هي حقيقة دين الإسلام والعبد المنيب التائب هو الذي يسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين كما قال رب العالمين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يعني بقلب عائد إلى الله مقبل على الله جل وعلا نعم العبد إنه أواب يعني كثير أبوجور إلى الله جل وعلا بالطاعة والإيمان فهذه هي التوبة وهذا هو معناها وهذه هي شروطها هذه التوبة تكون من أي شيء تكون من فعل المعاصي التي حرمها الله رب العالمين وكذلك تكون التوبة من ترك الواجبات. التي أمر الله بها جل وعلا بعض الناس يظن أن التوبة لا تكون إلا من فعل المعاصي والذنوب ولا يدري أن التوبة أيضا تكون من التقصير في الواجبات فمن قصر في الخرائط من قصر في أداء الصلاوات المكتوبات من قصر في بر الوالدين في الإحسان إلى الجيران في أداء الحفوق إلى أهلها هذا كله من المعاصي أيضا لأنه فرط في حق الله جل وعلا فهذا أيضا يحتاج إلى التوبة منه فينبغي أن يتوب العبد من الذنوب والمعاصي وكذلك ينبغي أن يتوب من التقصير في حق الله جل وعلا والتوبة هي حقيقة الدين تشمل الدين كله كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله إذ يقول التوبة هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فالتوبة هي رجوع عما يكرهه الله ظاهرا ومباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا هي بداية الأمر وخاتمة وهي الغاية التي من أجلها وجد الخلق جميعا فينبغي على المسلم أن يكون رجاعا إلى ربه جل وعلا دائماً إلى ربي سبحانه وتعالى من جميع الذنوب وأن يعرف حقيقة التوبة وأن يعرف شروطها وأن يعرف أركانها وأن التوبة ليست كلاما يقال باللسان وإنما هو استغفار باللسان وندم بالخلف وعمل بالجوارح، استغفار باللسان على ما فعلت من الذنب والخطيئة ندم بالخلب على ما قدمت من الذنب والخطيئة ثم عزم على عدم العودة إلى الذنب ثم إخبار على الله جل وعلا بالتوبة والإنابة حتى يغفر لك رب العالمين ذنوبك كلها ولذلك العلماء يقولون التوبة الصحيحة هي أن العبد إذا اقترف ذنبا تاب من هذا الذنب بالصدق في الحال مباشرة هذه التوبة الصحيحة إذا اقترف العبد ذنبا تاب منه مباشرة وهناك توبة صحة وهي التوبة النصوحة التي بيناها قبل قليل وهي أن يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع وهناك التوبة الفاسدة وهي التي تقوم باللسان يتوب باللسان استغفر الله طبت إلى الله وهو لا يزال مسرا على فعل ما حرم الله رب العالمين وكتاب الله جل وعلا ذكر فيه التوبة في آيات كثيرة أمر الله جل وعلا بها عباده وبيّن أنه يقبل توبة عباده مثل قول جل وعلا وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّن فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ويتوب الله على من شاء وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر صيئا عسى الله أن يتوب عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما تاد يزيغوا قلوب فريق منهم ثم تاد عليهم يعني قبل توبتهم وكما قال إذن رب العالمين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لمجأ من الله إلا إليه ثم تاد عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم وقال عن آدم عليه السلام ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير وكما قال عن إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمّة مسلمة لك وأرنا ملأكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم وبيّن في أوصاف المؤمنين الذين وعدهم رب العالمين بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار. قال التائبون من أوصافهم التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخر الآيات فاستقم كما أمرت من تاب معك ومن تاب معك من المؤمنين تاب من الشرك تاب من البدع تاب من المعاصي تاب من الذنوب كلها وهم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وقال جل وعلا مبينا بأنه يقبل التوبة عن عباده إذا عمل السوء بجهاية ولم يسروا على هذه المعصية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاية ثم يتوبون من قريب لا يسرون مباشرة صنع. كلما تذكروا تابوا وعاووا إلى الله جل وعلا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس يتوبة للذين يعملون السياء حتى إذا عبر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار هؤلاء الذين يتوبون عند رعبة الاعتبار هؤلاء ليست كهم كوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرجه إذا ما نزل النوت أغلق باب التوبة وهكذا في آيات الكثيرات بين رب العالمين التوبة وأنه يقبلها وأنها من أوصاف المؤمنين وأنه يقبل توبة العباد وكذلك بين جزاء التوبة وبين عاقب التوبة وأن جزاءها حب الله جل وعلا ومغفرته. والفلاح والفوز بالجنة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإني لغفار لمن تاب وآمن غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المبنون لعلكم تفلحون ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة هذه كل قضاء التوبة وكما قال فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين فعاقبة التوبة الفلاة عاقبة التوبة المغفرة كذلك عاقبة التوبة تكفير السيئات وادخال الجناة يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تدري من تحتها الأنهار التوبة رحمة من الله جل وعلا لعباده فالعبد إذا متاب وفق للتوبة فهذه رحمة من الله جل وعلا به يريد الله يبين لكم ويهديكم سؤلنا الذين قبلكم ويتوب عليكم رحمة منه جل وعلا يتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتجعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة التوبة رحمة من الله جل وعلا كما قال في آخر سورة الأحزاب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله ظفورا رحيما التوبة من دعوة الأنبياء والمرسلين كانوا يدعونا أقوامهم للتوبة كما ذكرنا عن نبي الله هود في دعوته لقومه كما ذكر رب العالمين في القرآن ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وهكذا نبي الله صالح دعا قومه فالدعوة إلى التوبة من مهمات دعوة الأنبياء والمرسلين قال رب العالمين إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشاءكم من الأرض واستعماركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وهكذا قوم شعيب دعاهم نبيهم شعيب. إلى التوبة والاستغفار لأن التوبة من رحمة الله جل وعلا بك فقال واستغفروا ربكم ثم توضوا إليه إن ربي رحيم ودود. ثم على المسلم أن يكون حريصا على شروط طريق التوبة والإنامة والاعتراف بالذنب والخطيئة والرجوع إلى الله جل وعلا بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه أن يكثر من الطاعات حتى يكون عبدا تائبا منيبا يقبل الله جل وعلا توبته ويقيل عفته ويغفر زلته ويعفو عن سوءته ويكون من العباد المحبوبين عند رب العالمين فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين فاكتفي بهذا الاختيار. ونكمل إن شاء الله جل وعلا في أسبوع المقبل هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين